إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا